117. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور 118. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب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 إلى إليك من ربك هو الحق يهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي نبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد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 وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَن يُرْمِيَ بِسَافِغَاتِهِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ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 شكرًا وقليل من عباد يشكر، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته.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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكل الخمط وأفل وشيء من سدر قديد ذلك جزئناه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 وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق هو العلي الكبير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 وَلِيَجْمَعَ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُخْلِطِينَ قُلْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أرسلناك إلَّا كَفَتَ الْنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا كِبْنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ولو ترائذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إبياءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار يتامروننا ان نكفر بالله اذ يتامروننا ان نكفر بالله ونجعل له أن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 ير إن إلا قال مترفو غاء ان بما أرسلت به كافر وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 تقربوك عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحاً إلا من آمن وعمل صالحاً فأولائك لهم جزاء ضعف بما عملو وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في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 وهو خير الوازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم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 مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ كتبي يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من النذير وكذب الذين من قبرهم وما بلغوا معشر ما أتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان نكير قل إن ما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد ۖ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 ويقدّفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريضين